رسول الله رسول الله طالبی الحنی وارق موجته شوه رسولو رسولو رسولو رسولو بالشوق فاضت شفتا للامتي قد كان منا أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رآه أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رآه والصحابة يسألون ومن الإخوان الباقون ألسنا نحن المصطفى فكان الرد أنتم أصحابي منا وهم الإخوان الاخيار بيض غر كالطيار طيار وجه حلو مندا وجه, حلو وجه حلو ومن الكوثر يشربون ومن يدي ينهالون بعدها لا يضماؤون فالشكر إليك يا الله بعدها لا يضماؤون فالشكر إليك يا الله لحبيبي كم أنا مشتاق رسولي طالبي الفراق وشوق قد ملأ الآفاق وشوق القلب ما قسا دمع عيني يدرفو والقلب حبا يرجيفو وأنا ببابك واقف أسألك يا ربي لك يا أسألك يا مدريكي يا لا يا رب لا يا رب الله عليه وسلّم ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود